إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملاك والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر